فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيناهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَتَّ نَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ إِنَّ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مننا عَلَى மியூரியிமுவிமலமுக வன وعجيناهما وقومهما من الترب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب الملين كَرِيم وَأَنْ آتَيْنَاهُ مُسْتَقِيمًا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى كَذٰلِكَ كَانَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مَا مِنَّا عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تتكون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله رب وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأَقْرِبَكُمْ مِنَ النَّاسِ وَالَّذِينَ اسْتَزْدَادَكُمْ إِيمَانًا وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنفَارَ وَالذِينَ تَبَوَّأُوا بُيُوتَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنْ تَّابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانٌ وَبِالْمُؤْمِنَاتِ كَإِخْوَانٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِزْقٍ فَطِبْطَارُوهُ وَأَنْتُمْ تَحْبُطُونَ